ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ان الله مع المؤمنين